بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله وصلى السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الامام المرادي رحمه الله تعالى قال ثم ثم هذا هو الحرف رقم كم السابع عشر السابع عشر من اخره المعاني الثلاثيه قال ثم قال حرف عطف يشرك في الحكم يشرك بمعنى ماذا يعم في حكمه بين شيئين أكثر قال حرف عطف يشرك في الحكم اي يعم في الحكم شيئين فاكثر قال حرف عطف يشرك في الحكم ويفيد الترتيب بمهله الترتيب الثاني بعد الاول والمهله اي انه بعده بزمن وتراخ تراخم في الرتبة وتراخم في الوقت وتراخم في الزمن إلى آخره طيب والمهلة هذه تحديدها ما هو؟ عرفي تحديدها عرفي كل جملة بحسبها قال بعد الأول بمهلة هذا مذهب قال فإذا قلت قام زيد ثم عمر آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلة هذا مذهب الجمهور وما هو خلاف ذلك أولوه وذهب الفراء يعني ابن زياد بن زكريا ولقب بالفراء يعني لفره للعلم والفراء هي الجلود جلود حمار ونحش قال وذهب وذهب الله وذهب الفرافي ما حكوا عنه الشرافي الاخش قطره الى وقدروا فيما حكاه وغدروا فيما, فيما حكاه ابو محمد عبد المنعم بن الفرس في مسائل الخلافيات عنه الى ان ثم بما بمنزله الواو لا ترتب ومنه عندهم خلقكم من الشيحية ثم جعل منها زوجها ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا طيب أولا ترجمت من؟ أبو محمد عبد المنعم بن الفرس قال توفي سنة توفي سنة ماذا؟ خمسمية وستة وعين هجرية هجرية واسم كتابه مسائل الخلافيات مسار الخلاف هي مسار الخلاف قال وزعم بعضهم أنها تقع موقع الفاء الصعيه الأول أنها تفيد الترتيب التراخي وأن ما جاء من هذا يحمل على معنى يحمل على معنى وتعينه القرائن كقول الشاعر كهز دينية تحت العجاج. يرى في الانابيب ثم الطرب كهز كهز الرديني ما هو الرديني هنا الرمح الرديني منسوب الى إلى ردعنا والانابيب هو جمع انبوبه وهي ما بين العقدتين من الرمح والبيت لعبيد دعاد الايادي قال أي فاضطرب ثم اضطرب أي فاضطرب وإليه ذهب ابن مالك وقد تقع ثم في عطف المتقدم بالزمان اكتفاء بترتيب اللفظ وهذا ما عن الفرناء كقولك بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس اعجب يعني اتكالا على المعنى قال ومن ذلك قول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك يقده قال وقال ابن عصور هذا يفهم من المعنى فهم من المعنى البشرى قال هو ابو نواس وقال ابن عصور قال هو في شرح الجمل حاشيه خمسه قال ماذا وقال الله وقال ابن عصور ما ذكره الفرام لأن المقصود بثم ترتيب الاخبار لا ترتيب الشيء في نفسه وكأنه قال اسمع مني, ها اسمع مني هذا الذي هو بلغني ما صنعت اليوم ثم اسمع مني هذا الخبر الآخر الذي هو ما صنعت أمس أعجب ليس بشيء لأن ثم تقتضي تأخر الثاني على الأول بمهلة ولا مهلة بين الاخبارين وأما قول الشاعر إن من ساد البيت فينبغي نحمل على ظاهره ويكون قد هاتا السعدد من قبل الأب واتل الأب من وآت الأب من قبل الابن وذلك مما يمدح به وإن كان الأكثر في كلامه من ندح هاتا السعدد ويكون ويكون البيت إذاك مثل قول الرومي قالوا أبو الصقر من شيبانة قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبانه فكم فكم أبن قد على بابن ذرا حسب كما عادت برسول الله عدنانه يعني يقول ماذا قد يكون الفرع يعني يورث الاباء سعددا وفخارا قال قلت ما ذكره من عصوره البيت لا يساعد عليه قوله قبل ذلك قبل ذلك قال قبل ذلك وقال بعضهم قد ترث ثم لترتيب الذكر وهو معنى قول غيره ترتيب الاخبار وقد حمل بعضهم قوله تعالى ثم جعل منها زوجها على على ان ثم في الآية لترتيب الاخبار وقيل اخرج ذريه ادم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء فعلى هذا تكون ثم على اصلها من الترتيب الزمان وقال الزمخ شريفه ان قلت ما وجه قوله ثم جعل منها زوجها وما تعطيه ثم من معنى التراخي قلت ثم ايتان من قبل الايات التي عددها دالا على وحدانته وقدرته قال تشعيب تشعيب يعني وتفريع هذا الخلق الفائت الحصر من نفس ادم هو خلق حواء من قصيراه وصراء الضلعين القصيرين على قهة اليمين ولذلك تقل ماذا أضرع الإنسان في القهة اليسرى ثمانية عشر وفي هذه سبعة عشر تبع لآدم الضلع الناقص خلقت منه حو خلقت منه حو قصيرة ما معنى قصيرة أقصر ضلع في قيحة اليمين قصيرة قال وخلق, وخلق حوام قصيراء إلا, الا ان احداهما جعلها الله عاده مستمره والاخرى لم تجري بها العاده ولم تخلق انثى غير حوام قصيراء رجل فكانت ادخل في كونها ايه واقلب لعقب السامع فعطفها بثم على الايه الأولى الدلاله على مباينتها فضلا نمزيه وترى عنها فيما يرجع الى زياده إلى كونها آية فهو من التراخ الحالي والمنزل لا من التراخب قال تنبيهن ذكر صاحب رسال أن لثم في الكلام موضعين الأول أن تكون حرف عطف يعطف مهرد على مهرد بقمتها على جملة والثاني أن تكون حرف ابتداء أما قال إما أن تكون حرف ابتداء على الصلاح أي يكون من بعدها المتداء والخبر واما ابتداء الكلام فالاول نحو الأول أن تقول أقول لك اضرب زيدا ثم انت تترك الضربة ومنه قوله تعالى قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم انتم شركون وابتداء الكلام كقوله هذا زيد قد خرج ثم انك تجلس قال الله سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين ثم قال بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لم يتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون وقد يرجع هذا إلى عطف الجمل إذا كان الجملتان في كلام واحد وذلك بحسب اراده المتكلم الأظهر في الجمل الانفصال في المراد إلا حيث يدل الدليل على أن مقصود الكلام واحد انتهى ولا يصح كونه حرف ابتداء وإنما هي حرف عطف جملة على جملة كما تعطي مفردا على مفرد الله أعلم هذا هو القول الصحيح أن ثم حرف عطف لكن قد تعطي جملة على جملة بينهما معنى مشترك أو متقارب وقد تعطي مفردا على مفرد وقد يكون التراخي في المكان والمنزلة والمرتبة إلى آخره قال إلي في ثم أربع لغات ثم وهي الأصل وثم بإبدال التاء الثاء وثم ثم بتبدال بتاء ساكنه ثم بتاء بتاء متحركه والله اعلم كم فيها لغات اربع لغات اربع لغات طيب هذا هو درس اليوم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا